قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ والذينَهُم لِفُوجهِم حَافِظُ إِلَّا عَى أَزواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَمانُهُم فَإِنهُم غَيْير مَلُومِين إِلَّا عَى غَيْرُ مَلُومِين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 انَّ نَبَتَ غَاوَرًا أَذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ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 una ahumul waru una الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ من طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ طِينٍ ثمَُّ جَعلنهُ نُقفَةً فيِي قَرَار مكين في قرار مكين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 ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ الله أحسن الخالقين مَ خَلَقَناُّ قفَتَعَلَقَ فَخَلَقَن العلَقَةَ مُضْ فَخَلَقَن المُضْغَةَ عِضَامَا فَكَسَونَ الععضَ مَ لَحمَا ثَُّ أَن شَأنهُ خَلقًا آخَ فتَبَاركَ اللَّهُ أَحسَنُ الْخَالِقِي ثُمَّ إِنَّكُمْ بعد ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَّ إِكُم يَوومَ القياامَتِ تُكَسون ثمَّ إِكُم يَومَ القياامَتِ تُبَسون ثمَّ إَِّكُم يَومَ القياامَتِ تُبَسُون وَلا قدَ خَلَقُونَا فَووقَكُم سَدَع طَغَ إِقَوَمَاكُم عَن الْ غافلا ولقد خلقنا فوقكم سبع طوائق وما كنا عن الخلق غافلا ولقد خلقنا فوقكم سبع وَأَن زَلناَا مِنَ السَّمَاائِمَا أَنْ بِقَدَرٍ فَأَسْكََّّهُ فِي الأبْ فَأسكََّهُ فِي الأبْضِ وَإِن عَ ذَهَابِ بِهِ لَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ ظَمَأً فَأَنبَتْنَا بِهِ زَرْعًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن وَأَنْ زَلناَ مِنَ السَّمَا إِمَا أَنْ بِقَدْرٍ فَأَسْكََّّهُ فِي الأضْ فَأسْكََّهُ فِي الأبْضِ وَإِن عَ ذَهَاابِ بِهِ لَ فآن شَأنَّ لَكُمْ بِهِ جََّاتٍ مَِّ فيِيلِ وَأَعْن بَِّكُمْ فِيهَا صَوكِ لَكُمْ فِيهَا ثَوَافِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا ثَوَافُ لَكُمْ فِيهَا ثَوَابِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَإِنْ شَاءْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَوشجرةَ تخرج من طور سنا أ بُوتُ بِّم يصبغ للآكلين وَوشجرة تخرج طور سناأَ بوتُ بِالّم ياصبغ للآكلين وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبُثُّ مِنْ بُطُونِهَا سِقْطًا لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ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 عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال الملأ الذين كفروا مِنْ قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 وما سمحنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به, فتربصوا به حتى حين إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبصُوا بِهِمْ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فسلك فيها وفارت النور فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 تأوحينا إليه ان نصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فسنكفيها وفارت النور فسنكفيها منكم من كل زوجين اثنين واهلك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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فسنك فيها فارت النور فسنك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله, لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَمُ الرَبٍّ أَزِليمٌ زَلَ مُ بََكَ وَآتَ خَيرُ المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وَآنْ تَخَيرُ الْمُنزِلِ إِ فِي ذَلِكَ لَ آياتاتِ وَإِن كُّا لَُ بَتَلين إِ فِي ذَلِكَ لَآياتاتِ وَإِن كُّا إَِّ فِي ذَلِِكَ لَآياتاتٍ وَإِن كَُّا لَُ بَتَلين ثمَُّ أَن شَأنَّ مِن بَعِْهِْ قرنًا آخَرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين انشأنا من بعدهم قرنا اخر ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخر ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخر فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 وَتْرَفْنَاهُم فيِي الحياتةِ الدُّْييا مَا هذا إِللاا بَشرم مِسْلكُمْ مَاهذاَا إِللاا بَشرم مِسْلُكُمْ يأكلُلُ مِن تَأكُلونَ منِنهُ يَشْرَب مِما تَشْبُون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 وَلا إِنْ طَعْتُ بَشَرًا مِمثللَكُمْ إِكُمْ إذَاَّخَاصِرُون وَل إِن أَطَعتُ بَشَرًا مِمثللَكُم إكُمْ إذَاخَاصِرُون يعيدكُمْ أنكُم إذَا مِتُم وَكُْ تُمْ تُرَابَون وَعِظَامًا أنكُمْ مُخْرجُون أيعيدكُمْ أنكُم إذَا مِتُمْ وَكُْ تُمْ تُرَابَ وَعظَامًَا أنكُمْ مُخْرَجُون أييعيدكُمْ أنكُمْ إِذَا مِتم وَكُْ تُم تُرَابَو وَعظَامًا أنكُمْ هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حيات دنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا حياتنا في الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا حياتنا في الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نفتر على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين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 قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال عما قيل لن نادمين قال عما قليل الا يصبح نادمن قال عما قليل الا يصبح نادمن فاخذتم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فأخذتم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين فأخذتم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين ثمَّ آاشَأنا م بَعْدِهِم قُرونًا أَخَرين ما تسبق من امة اجلها وما يتاخرون ما تسبق من امة اجلها وما يتاخرون مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَخْصَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فابعد للقوم لا يؤمنون ثم ابسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة الرسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديس كابعدا لقوم لا يؤمنون ثم افسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة الرسولها كذبوه فاتبعنا بعضا بعضا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين قَُّا أَرْسَل النَا مُوسَوأَخَاهُهَاونَ بِآياتِنَ وَسُلْقَان مُبين إِلَ فِي الرَعونَ وَمَلَائِهِ فَسَْكْبَو وَكَانوا قَوْمًا عَال إِلَ فِي الرَعونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكبَو قَوْمًا عَال إِلَ فِيعَوونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْ ضَرُوا وَكَانوا قَوْمًا عَ فقالوا أَنُؤ مِنُ لِبَ شَرينِ مسلِْنَا وَقَوْمُهُ مَالَنَا عَابِدُون فَقالواأَُؤِنُ لِبَ شَرَيينِ مسلِْنَا مَا لَنَا عَابِدُون وقالوا انؤمن لبشريين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين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 وَأَنْوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَطْرٍ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قرار ومعين وَجَعَلَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 وَإَِّ هذهِ أَُّتُكُمْ أُمََّتَ وَاحِيدَتَْ وَأَنا رَبُّكُمْ وَأَنا رَبّكُمْ فَتَّكُم وَإَِّهَذِهِ أَُّتُكُمْ أُمََّتَ وَاحِيدَةَْ وَأَنا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 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُمُرًا كل حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُمُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَإِذَا ظَهَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حتى حين فَذَرهُم في غمةِ حتىَ حير فَضَغهُ في غمةِ الحَ حير أَ يَحسَبونَ أن مانُ مِّهُم بِنِينَّ ل ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربه مشفقون ان الذين هم من خشيه ربه مشفقون ان الذين هم من مشفقون وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اولائك يسارعون في الخيرات اولائك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اولائك يسارعون في الخيرات وَلائِكَ يُسَارعونَ فِي الخَيراتِ وَهُمْ للَهَا سَابِقُ وَل نُكَلِّفُ نَفْسًان إِللاا وَصهَا وَلدَنا كِتاجُي بِقُبِ الحَقِّ وَهُم لا يُغْلَمُون وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا ذل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون ذل قلوبهم في غمره من هذا من دون ذلك هم لها عاملون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 حَتَّى إذا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لاتجرُ اليَمَ إكُم مِا لا تُ صَرون لا تجر اليَوْمَ إكُم إِ لا تُ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ مستكبرين به ثامر تهجرون مستكبرين به ثامر تهجرون مستكبرين به ثامر تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين <تصفيق> أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت افَلَمْ يَدَبِّرُوا قَوْلًا أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآؤَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ أَمْ لَمْ يُحَرِّفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ لم أَمْ لَمْ يُحَرِّفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ لَمْ يَحْرِفُوا فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنٌّ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أم يقولون به جنة بَلْ جَاءُوهُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنٌّ بَلْ جَاءُوهُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والارض ومن فيها بل اتيناهم بذكرهم هُم ذِكْرِهِم مُعْبُون وَلَ وِتَّذَعَ الحَقُّ أَهْوى أَهُمْ لََسَدَت السَّمو لََسَدَتِ السمواتُ وَالْأَقْضُ وَمَن فيهم بلَْأَتَناهُم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات, لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فَهُمْ مِّن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ فَخَرْاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ فَخَاج رَبّكَ خَيرون وَهُو خَيرُ وازقين أَمْ تَسْألُم خَرج فَخَاجُ رَبّكَ خَيير فَخَراجُ رَبّكَ خَرُ خير وَهُو خَيرُ وازقين وَإِكَ تَدعهُم إلى صاط مستقيم وانك لا تدعوهم الى صراط مستقيم وانك لا تدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن صراطنا ناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ ضَلُّوا لَنَجُّوا لَنَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ من ضُرٌّ لَلَنَجُوا لَنَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ ضُرٌّ لَلَنَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا, إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد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 حتى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا إِذَا هُمْ فِيهِ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وهو الذي أنشأ لكم السماوات والأرض وصاغكم في أجساد ثم هدانا فقللا مما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وَهُو الذي ذَرأكُمْ فيِي الأرضِ وَإلَْ مِ تحشرون وَهُوَ الذي يُحِي وَيوميتُ وَلَهُ ختِلَ فُ الليْلِ وََّه أَفَل تَعقِلون وَهُوَ الذي يُح وَيُميتُ وَلَهُ ختِلَ فُ الليْلِ وََّه أَفَل وَهُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بَلْ قَالُوا بل قالوا مِسمَا قَالَ الْ الأوْوَلون قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكَّ تُرَابَو عَظَامًَا أَئِنا لَمَ بَعثُون قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكَُّ تُرَابَو عَظَامًَا أَإِا لَمَ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 إن هذا إلا أساطير الأولين لقد معدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا إن هذا إلا أساطير الأولين لقد أعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الاضوا ومن فيها إن كنتم تعلمون قُل لِّمَنِ الْأَضْغَا وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قُل لِّمَنِ الْأَضْغَا وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قل افلا تذكرون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون لله قْ الأأَفَل تَتَّقُ قُلْمَ بدِهِ مَلَكُوتُكُ لِ شيءَيئ وَهُو يوجير وَلَا يجَارُ عَلَ وَهُو يوجير وَلَا يجَُ عَلَيْهِ إِكُ تُم تَعللَمُون قُلم بدِهِ مَلَكوتُكُِ شيءَيئ وَهُو يجير وَلَا يجَار عَلَ وَهُو يجير وَلَا يجَ عَلَيْه إِكُْ تُم تَعللَمُ قُلْمَ بَدِهِ مَلَكوتُ كلُّ شيءَي يجير وَلَا يجَارُ عَلَ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَإِنَّهُمْ يَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ مَتَّخَذَ اللهَّهُ مِن وَلَدِون وَمَا كانَانَ مَْهُ مِنْ إلَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ, إله إِذََّذَبَ كُلُّ إلَه بِمَا خَلَقَ وَلَا عَ بَعْضُهُمْ وَلَا عَ بَعضُهُمْ عَ بَعْْ مَتَّخَذَ خَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبَبحَانَ اللهَِّ أَنََّا يَصِفُون مَتَّخَذَ اللهَّهُ مِن وَلَدِون وَمَا كََ مَهُ مِن إلَ وَمَا كََ مَهُ مِنْ إلَه, إله إذَّذَبَ كُلُّ إلَه بِمَا خَلَقَ وَلَا عَ بَعْضُهُم وَلَا عَ بَعضُهُمْ على بعض سبحان الله عَمَّا يصفون آلم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون آلم الغيب والشهادة فتعالى عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ أَمَّا تُرِيَنَّ مَا يُوعَدُونَ ۖ قل رب ائما ترين ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الضالين ربي فلا تجعلني في القوم الضالين رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إ فhi أحsan السatanحnu aamu bima yosifu ف bilَّya إِذْ سَعْدٌ هي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقِرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَقِرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَقُرْءِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِكَ رَبِّ أَنْ حتىَ إذَا جأَأَحَدَهُممَوْوتُ قَالَ رَبِّجِون حتىَ إذَا جَاأَأَحَدَهُمُمَوْوتُ قَالَ رَبِّرجِون حتىََّ إذَا ج صَالِحًا فِي مَا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنفَاسَ بَيْنَهُمْ فَلَا انْتِسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنفَاسَ بَيْنَهُمْ فَلَا انْتِسَاءَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنفَاسَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنصَاعَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَن ثَقُلَت ثَمَّ فَقُلْتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ في جهنم خالدون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم في جهنم خالدون وَمَنْ خَفََّتْ مَوازينُهُ فَأُولائِكََّذينَ خَصِوا أَن فُسَهُم فَأُلائِكََّينَ خَصِروا أَنْ فُسَهُم فِي جَهَنمْ فِي جَهََّ مَ خَالِدُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فَكُنْتُمْ بها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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا وكنا قوما ضالين رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَال اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون قَال اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يَقولُونَ رَبَّنَ آممَن صَغْتِر لنَا وَرحَمن وَحَمنَا وَأَن تَ خَيرُ الراحِمين إِهُ كانََ فَريقُ مِن أَبادِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِهِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَتَّخَذُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قانون بيثنا يوما او بعض يوم فاسال العاد قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قالوا الا قال بثم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قَا إِلَّا بِثْتُم إِللاا قَللَ اللَأَكُم كُتُم تَععللَمُون فَحَاسِبَتُم أََّ مَا خَلَقُناَاكُم عَبَثَا أَفَحَاسِبَتُمْأَ مَا خَلَقُناَاكُمْ عَبَثَون وَأَنكُمْ وَأََّكُم إلينَا لا تُغْجَعون فَحَسِبَة ثم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم وانكم الينا لا ترجعون افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا سَوْء وَأَنَّكُمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ فَتَعَالَى الله فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَتَعَالَى اللَّهُ فَتَعَالَى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافر ومن يدعو مع الله الهن اخر لا برهان له به لا برهان له به فانما حسابه عند ربه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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُرْبُ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ورَةٌ أَزَلْناهَا وَفَبنهَا وَآزَلناَا فيِيهَا آيات بَيناتَِّ عَكُم تذَكررون الزانَةُ والالزَّانِي فَجدُ كلُل وَاحِدٍ مِنْهُ م مِأَتَجلْدهَ وَجَلِدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا مِأَتَجَلْدَةِ وَلَا تَأخُذكُون بِمَا رَأْفَ وَلَا تَأخُذكُون بِهِمَا رَأْفَةُم فِي بِنِ اللههِِ كُ تُم تُؤمِنونَ بِاللان إ كُ تُم تُؤمِنونَ بِاللهِ وَْيومِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ يَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فَجَلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي بَأْسِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرق وحرم ذلك على المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على وحرم ذَلِكَ على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم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 فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم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 فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله ان الله غفور رحيم والذين يظلمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اضعف شهادات بالله انه لمن الصادقين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 وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ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 ولولاهنا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ولولاهنا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم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 الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ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 ذٰلِكَ إِذْ كُنْتُمْ مُبِينًا لَوْ نَاذَ اسْمَعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَّ فُسْهُمْ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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أَو لَنَجَأُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْ نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَطْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَطْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ابْتَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ, لهم عَذَابٌ أَلِيمٌ في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 وَلَوناَا فَضْن اللهَّهِ عَلَيكُم وََرحمَتُهُ وَأََّ اللهَّ رَأ فُ الرَّحيم وَلَوناَا صَدْنُ اللهَّه عَلَيكُم وََرحمَتُهُ وَأَ اللهه رَأُو فُ الرَّحيين وَلَناَا صَضْنُ اللهَّهِ عَلَيكُم وََحْمَتُهُ وَأَ اللهَّ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 الذين يظلمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين يظلمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره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 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ وَفَّاهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ يَوْمَئِذٍ وَسِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ يَوْمَئِذٍ وَسِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ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 أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات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 لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ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 ذٰلِكَ أَذْكَارُهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَذْكَارُهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ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 او اباء ابناءهم او ابنائهم او ابناء ابناءهم او اخوانهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت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 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ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 او اباء ابوتهن او ابنائهن او ابناء ابوتهن او اخوانهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الابدة من الرجال او اطفال الذين, الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضر بنبي ارجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ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 او ابناء ابوهن او ابناءه او ابناء ابوهن او اخوانهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الذمه من الرجال او اطفال الذين لم يظهروا الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 والله واسع عليم وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّا لَمْ نَجِدْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِن مَّا آتَاكُمُ اللَّهُ الَّذِي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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا, لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم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 مَثَلُ نُورِهِم كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ قُدَّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ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 يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والارض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ فِى الْمِصْبَاحِ فِى زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ينقد مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يَهْدِ ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ يَهْدِ ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يُسَبِّحُونَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُذْكَرَ فِيهِ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ رِجَالُ اللَّاتِ تُهِينُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ رِجَالُ اللَّاتِ تُهِينُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقامامِ الصَّلَاتِ وَإِتَ إذَّكَاتِ يخَافُونَ يَوْمَا يَخَافُونَ يَوْم تَتَقََّبُ فِي قُلوبُ وَأَدَصَار ررجَانُ لا تُنهِ تِجارََةُ وَلَا ضَيْيعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب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 حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله حتىَائذا جَ أَهُ لَ يَجدهُ شَيْئ وَجدَدَ اللهَّه عدَ وَجدَدَ اللهَّه عن دَهُ فَوفَّهُ حسَابَ واللَّهُ سرَرِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ أُنكَض ظُلُماتٌ في بَحْرِ اللُّجِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يكد يراها وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بعضها فوق بعض اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَوْ كَظُلُمَاتٍ في بحر لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقٍ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لم يكد يراها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 كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير وَالطَّيْرُ صَافَّتْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ, والطير صَافَّتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وللله الملك السماوات والارض والى الله المصير الم تر ان الله يجسحا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما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 يكادُ سَنَا بَتِهِ يَذْهَبُ بِالْأَذُ الصَّأَلَم تََ أن اللهَّ يُزج سَحابًا ثَُّ يُأَِّفُ بَيْن ثمَُّ يُأَِّفُ بينه, بَينَهُ ثمَُّ يَجَعَلُهُ ركَام فَتَرَ الْ وَدَقَ مِنْ خلالِلَالِ وَيُونَذذِلُ مَِ السَّمَ إِن جِبَالِ فيِيهَ مِ بَردَ فَيصبُ بِهِ مَنْشَ وَيَصْرِفُ وَمَّ من يشَ يَكَادُ سَنَ بَرْتِهِ يَذْنهَبُ بِالْأَبُ أأَلَمْ تَرَ أن اللهَّه يُسجسَ حابًا سَُّ يُؤِّفُ بَْنَ ثمَُّ يُأَِّفُ بَنهُ ثمَُّ يَجَعَهُ رُكَم فَتَرَ الْودَقَ يَخْرج مِنْ خلالِلَالِ وَيُنَذذِلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبَِ سِه مِ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 فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ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 ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة مما منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم, ومنهم من يمشي على أربع يَخْلُقُ الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لقد أن زَلنا آيات مُبَات واللهَّهُ يَهدمَ يشاءُ إ صِاط مستتَقين لقد أن زَلنا آيات مبَن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 ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم, إذا فريق منهم معرضون اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ منهم مرض وان يكن لهم الحق ياتون اليه مذعنين وان يكن لهم الحق ياتون اليه مذعنين وان يكن لهم الحق ياتون مرض ام ارتاب أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِفَظَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَم رَّبَاكَ أَم يَخَافُونَ أَن يَحِفَظَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَل اِنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اَذِلَّةٌ وَاَطْرَارٌ اَفِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اَمْرُتَابٌ اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يُحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهْ بَل أولئك هم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ان يقولوا سمعنا واطعنا والائك هم المفلحون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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ قُل لاَ أُقْسِمُ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لاَ أُقْسِمُ طَاعَتُكُمْ مَعْرُوفَةٌ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 قُْ الأطيع اللهَّه وَطيعر وَسُولَ فَإِن تَوََّ فَإَِّ مَا لَْمَا خُم لَ وَعَلَيْكُمْ مَا خُمِْتُمْ وَإِن تُطحهُ تَفْْتَدُ وَمَا عَلَ وَسُول إِلَّ البَلغُ مُبِ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 بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَنَّا يَعْبُدُونَ مِثْلَ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَنْ يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِ يْنَهُمْ الَّذِي اتَّقَوا لَهُمْ وَلَنْ يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض لا يستخلفنهم في كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اتَّقَضُوا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ مِن لَّا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقمُ الصَّلَ تَآاتُ الزَّكَا تَأَطيع الرَّسُونَ نعََّكُمْ تُرحَمُون وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار, ومأواهم النار ولبئس المصير لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وَمَأْوَاهُمْ مِنَ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جَناحٌ ضوافون عليكم بعضكم على بعض كَذَلِكَ يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات مِن قَبْلِ صَلاتِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عُمْرَاتٍ لَكُمْ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِنَّ جَناحٌ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 تَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَةَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ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 فليس عليهمن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم وَالْقَوَاعدُ مِن مِسَ إَِّاتِ لَا يَقْجُونَ لِكاحَا فَلَْسَ عَلَيْهِ النَّ جُنااح فَلَْسَ عَلَيْهِ نَّ جُنااحٌ أَ يَضَعْنَةِيَابَهُ نَّ غَيرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزينَ وَأَي يَسْتَعفِفْ نَ خَيرَُّهُ والله سميع عليم والقواعد من النساء الااتيلات لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَاكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 وَادْيَعِيَ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم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 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَذَٰنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَقَدْ عَلِمُ مَا أنتم عليهم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 تبارك الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا اسْتِكْنِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وزورا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وزورا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هَذَا إِلَّا افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وزورا وقالوا اساطير الاولين كتبها ثنيه تملى عليه بكره واصيلا وقالوا اساطير الاولين كتبها ثنيه تملى عليه بكره وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَوْمَ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَاصِينَا قُلْ إِنَّ الذي الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا قُلْ إِنَّ زَلَهُهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي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 لَئِنْ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مَا لَكُمْ فَيَكُونُ مَأْهُونًا فِيهَا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا سبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي إن شاء جعل لك جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَيَرَى لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَيَرَى فَلَكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سِرًّا إِذَا رَأَيْتَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا سَمِعُوا لَهَا اِذَا رَأَيْتُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَسَفِيرًا اِذَا رَأَيْتُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سمعوا لَهَا تَغَيُّضًا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَسَفِيرًا وَإِذَا أُنْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ فَجُورًا وَإِذَا أُنْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ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 ودعوا صبورا كثيرا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا كثيرا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 كانتََ لَهُ جزَاء أَ وَمَصير قُلْ الأذلِكَ خَيرٌ أَمْجةُ الْخُلدَِّ في وَوعدَ المُتَّقُ كانتََت لَهُ جزَاء أَوْ وَمَصير لَهُ فيِيه ماَا يَشَونَ خَالدِين كان على ربك وعدا مسئولا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا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 يَقُولُونَ أأَنْتُمْ أَضَلٌّ أَمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكان قوما بورا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا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 حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ولكن ما اتعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر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 فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يُضْلِلْ مِنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ أمَا تَستطيعونَ صَرثَ وَلَا نَصْرَ وَمَ يَظْلٍ مِن كُمنُ دِقُهُ عذاابًا كَب وَمَا أَرسَلناَا قَدَلَكَ مِنَ الْ المُرْرسَلينَ إِللاا إهُ لاَأكُلونَ الطَّعامَ وَيَمْشونَ فِي الأسواقَ